وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فبأي آلاء ربك تتامرا هذا نذير من النذر الاولى اذفت الاذفه ليس لها من دون الله كاشفه اف من هذا الحديث تعجبون 118. وتضحكون ولا تبكون 119. وأنتم سامدون 110. فاسجدوا لله وعبدوا 111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. اقتربت الساعة وانشق القمر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 بالغة فما تغني نذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نقر